أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وَجَزَ فَهجر وَلَا تَمْنُ تَسَْكفِر وَلِرَّكَ فَصْبِ فإذَا نُقَِف ل قُور فَذَلِكَ يَوومَئذ يَوم عسير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 وما جعلنا أأَصحاب النَّارِ إِلا ملَائكَ وَما جعَنا عدتَهم إلا فتنْنَة للَِّذينَ كَفرَوا لستيقين الذيين أُوتُ الكتاب لستيقين الذي نَ أُوتُ الكتاب وََزدادَ الذيينَ آمنُوا إم وَل يَرتاب وَل يَرتابَ الذي نَ أُوتُ الكتاب وَمُؤمنِنونَ وَلقُول الذيينَ فيِي قُل بهِهِم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 فمَا تَ فَعهُم شَفاعة الشافِعين فمَا لهُ عن التذكَةِ معضين كأَهُ عُمر مستتافَِه فََت مِاقَس وَ بلْ يُريد كل م رئٍ مِنهُ أَؤت صُح فَّ